أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة Hij is de Heer,